ستوديو فورتين للإنتاج الفني يقدم البرعم حسن العقول في حمسة الهندسة الصوتية والإخراج محمد لخنازي توزيع الأصوات أشرف محسن إدارة الإنتاج خالد البرا لا لا لا